فذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أصمتهم فشد الوثاق فإنما من بعض وإنما في داء حتى تضع الحرب أو زرع ولو يشاء الله لن تفر منهم ولكن يبل و ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلين ويضل أعمالهم سيهديهم ويسلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنفروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتَعْسَلَهُمْ وَأَطَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْصَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثارها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يرسل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار لهم وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له ثوء عمله واتبعوه أهواءهم مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار من ماء غير آف وأنهار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 كمن هو طالب في النار وسقو ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك بك قالوا للذين أُوتُوا العلم ماذا قال الفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أَهْوَاءَهُمْ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فَهَلْ يَنْغُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معهم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم إن توليتم أن تفزدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم دا الشيطان فول لهم وامنا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله تنفعكم في بعض ام والله يعلم اسرارهم فكيف إذا تُوفِّنَهُمُ المَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَبَعُ مَا أَسْفَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْفَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَتَّى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولون شاء لأريناتهم فلعرفتهم بثيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم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 من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا ترسلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهموا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن لن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم يَسْأَلُكُمُهَا فَيَسْلُكُمُ تَبَخْرًا وَيُخْرِجُ أَضْوَانَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَاهُولاَ تَدْعُونَ عَلَى ثُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَن يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ